وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ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 الله يعلم ما تحمل كل أنفى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواب منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنار له مؤكبات من دَائِنِيَ دَائِنِي وَمَنْ قَدْ فِيهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ تُؤْأَنِّ بِنَاءَ وَجَدَهُ له وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ وَال هو الذي يريق البرق خوفا وقمعا وينشئ السحاب ثقالا ويثبث الرعد بحمده والملائكة من سيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شهيد المحال